الملتقى الجنة اسمعي بارك الله فيك خرج رجل من الصالحين ومعه زوجته وكانت صائمة قائمة وليه من أولياء الله نحسبها والله حسيبهم خرجوا يريدون العمرة وهكذا الأسفار إما سفر طاعة وإما سفر وإما سفر معصيرا فرجوا شوقا إلى الله وشوقا لبيت الله واستجابة لأوامر الله الغريب كأنها ألقي في روعها أنها تموت أنها لن ترجع فودعت أطفالها وقبلتهم وهي تبكي كتبت وصيتها وودعت أقاربها وصلوا إلى مكة طافوا سعوا قصروا دعوا هناك وتضرعوا وسألوا الله خير الدنيا وخير الآخرة في طريق العودة كانت على موعد مع ملك الموت كانت على موعد مع النهاية انفجر إطار السيارة وخرجت السيارة عن مسارها وانقلبت بهم مرات ومرات تصيبت المرأة في رأسها خرج زوجها من بين الحطام ولم يصب أذى ووقف عليها وهي في سكرات الموت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وقف عليها زوجها وهي تردد وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما رأته قالت له بعد أن تبسمت في وجهه عفى الله عنك بلغ أهلي السلام وقل لهم الملتقى الجنة بلغ أهلي السلام وقل لهم الملتقى الجنة ثم فاضت روحها رحمها الله الكل سيموت لكن على أي حال قدر الله ماضي على الصغير والكبير لكن على أي حال الأعمال في الخواتيم والمرء يختم له على ما عاش عليه التقينا هنا وسنفترق وكل منا ينتظر منية منا من سيموت في أرض ومنا من سيموت في بحر ومنا من سيموت في سماء ولكن على أي حال وأين سيكون المهدقة؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فما زحزح على النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور